بالصلاه على النبي وعلى النبي ابتدي سنيني وحياتي ودنيتي بالنبي والنبيه طار الامل صار ونبيهم يا ضرف جرحى نبي الشواه بالنبي وعلى طار الامل صار wa nabihum ghabraf juhan nabish shor kul walif hala walif ys'ad min habta kul walif hala walif ys'ad min wa wa انا من مولد لمولد طاير بشوقي وغرق ناشر جناح السعد اهوى ال البيت وقربي ما تمد نفضالح ربي يعني ينبض للابد من محمد والمحمد الغرام بامر يمتد وانا دوما لالهه ربي عشق غمرني هو اللي امرني عاشق واشقي امرني قلبه والله هو احلى قلبه والله هو احلى سنيني وحياتي ودنيتي بالصلاه على النبي وعلى لو انت تلتقي بمنيتي بالصلاه على النبي وعلى النبي هاشق ال عش معصوم ما شوم ما يصير اتمنى له امني يا ويتعود المحب قلبه يشه نارو يتعب من يحب اي المحب قلبه يشب نارو يتعب من يحب وانا بهم قلبي راح جنحا نبه wa nabihum kam barf jinhana fi sham bin nabi wa nabihum al كل ولف حاله ولف يسعد بحبته ولف كل ولف حاله ولف يسعد بحبته دي المختار اشوفه ما يوم ما اقدر اراه وهو يروين من الامان مولد السهره بك يزرع الحب والاماني واطلب بنور النفى واطلب بنور النفى مولد الكرار احبه كعبه والقدس كعبه الله يا خير بالحسن ميلاد جننا وبجماله وطعمه جننا مصدر الفيض العسل مولد حسين الحنينه واحتفل بالصلاه على النبي والد النبي وعلى حلوه بقشمع واشتاق بالصلاه على النبي والد مولدي السجادلة في ذمتي حقو مولدي الباطلي واقف ضحكتي لو واللي عاشق ياتر قلبه بالملقا يا رب ايه واللي عاشق ياتر قلبه بالملقا يا وانا بهم قلبي رافع جناحا نبي وانبيهم قلب رف جنحا نبي الشان بالنبي والنبى طار الامان فاه وانبيهم قلب رف جنحا نبي الشان كل ويلف حاله ويلف يسعد الحبته ويلف ونبيهم غبره جنحان ابي الشور ونبيهم مولد صادق حياتي صادق الود يا ذاتي وارفض اللي يرفضها مولد الكاظم حبيبي أصبح دواي وطبيبي هذا شبل المرتضى هذا شبل المرتضى والرضا ميلاد وردة فاحت باكر الموعد شوقي دايما للرضا والجواد باين جودا ما قدرت تعرف حدوده ضيق قجود الفضل مولد الهادي شرف ما ينتهي الصلاة على النبي وآل نبي مولد العسكري بالوانا الصلاة على النبي وآل والإمام المهدي جن ونور ماله واللي ينكر مولده ميران محروق في سقار كل ناصبي ما عرف قال النبي اذا سقار كل ناصبي ما عرف قال النبي ونبيهم كبرات جناحا نبي شلون wa nabihum qalbarafj juhana nabisham bin nabi wal nabi dar al amal fa كل ولد في حاله ويل يسعد المحبه ويل كل ولد في حاله ويل يسعد